وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّتْ بِهِ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُرْفَ بَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهُ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ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 يغني واغنوا عليهم واغلض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا راة لوح وامرات لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صادقين فخانتاهما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 وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدقَت بكَلماتِ رَبِّهَا وَكُتُ بهِهِ وَكانَت مِنْ القانتين